ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبنى السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 الجَرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ وَيَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدَبَ رَثُمَ لَا يُصَرُونَ لَأَن أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قر محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى